117. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 118. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على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 119. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 112. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 113. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُقْتَلُوا أَمْ تَأْكُلُوا الْفُرْقَةَ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ عِندِ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ 119. إنه هو التواب الرحيم 110. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 111. ثم بَادَ مَوْتُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا